ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمْ الْكَرَةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ فِي الْأَرْضِ إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوؤُوا وُجُوهَكُمْ وجهاكم وادخلوا المسجد كما دخلوه اول مرة وليتبروا ما علوا تدميرا عسى ربكم ان يرحمكم وان عدتم عدنا وجعلنا جهنم للمكفرين حصيرا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 اِن تَكُوْنُوْ صَالِحِيْنَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِيْنَ غَفُوْرًا وَآتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْدِيْرًا اِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْا اِخْوَانَ الشَّيَاطِيْنِ وَكَانَ الشَّيْطٰنُ لِرَبِّهٖ كَفُوْرًا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 112. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا 113. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق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 ولا تمشي في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئا عند ربك مكروها ذلك مما اوحى اليك ربك من الحكمه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 أولئك الذين يدعون يابتغون إلى ربهم وسيله أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا 126. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مستورا 127. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون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 قَالَ اِذْهَبْ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ مَجْزَاؤُكُمْ جَزَاءٌ مَفْظُورٌ وَاسْتَفِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الأَمْوَالِ وَالأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ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 إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَّا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ, لا يأتون بمثله وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا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 116. نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا 117. أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا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 مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَقَالُوا وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا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 قال لقد علمتما انزلها اولائي الا رب السماوات والارض بصائر وانني لا اظنك يا فيرعون مذورا فاراد ان يستفزهم من الارض فاغرقناه ومن معه جميعا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 ولا تجاهر بصلاتك ولا تخافت بها وبتغبي بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريكا في الملك